تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خَلَقَ الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور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 دُمَّجِع الْ البَصَرَكَ الَّّتَْ يَمْقالَالِبَ إلَْكَبَصَرُ خَاصِِ أَ وَهُوَ حَسير وَلَ قَدَ زَيًاَّ السَّمَاء أَُّن يَا بِمَ صَابِي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 وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله وذن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه